ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 121-وأصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحمون لا مارد ولا كريم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 الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون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 أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا ذلعت الحمقون وأنتم حين إذنتم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب ال منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها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 فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حمين وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.